7. اللَّهِ الله الرحمن الرحيم 8. Oltakum minnkum أمة yedعون إلى الخير 9. ويأمرون بالمعروف 10. وينهون عن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 فهذا مجلس جديد من مجالس دروس رياض الصالحين ولازلنا في التعليق على حديث الغلام والساحر هذا الحديث الذي فيه الكثير من الوقفات الطربوية التي يحتاج إليها كل والد ويحتاج إليها كل مرب في تربيته للنشأ وفي تربيته للجيل الذي نأمل فيهم جميعا أن يكونوا هم اللبنة الرئيسية في التمكين لدين الله جل وعلا وهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على هذا الحديث تكلمنا في المحاضرة الماضية عن أهمية تربية الشباب وأن الواجب على كل والد أن يحسن الواجب على كل والد أن يحمل هم الدين الواجب على كل والد أن يحمل هم التمكين لدين الله تبارك وتعالى ولينظر إلى ولده على أنه سيكون بإذن الله تبارك وتعالى فاتحا من الفاتحين عالما من العلماء مجاهدا من المجاهدين بد أن ينظر كل واحد منا في ولده وإلى ولده هذه النظرة وإلا لتتابعت كما قلت الجناية على الأجيار بمعنى أن هناك من الناس من جنى عليه والداه إما بجهل أو إما بغفلة عندما تركوه ولم يأمروه بطاعة الله ولم يربوه على طاعة الله تبارك وتعالى فطرك هملا وأصبح بعد ذلك في عداد الغافلين عن منهج الله تبارك وتعالى فلا نريد تكرار هذه الجناية وإنما نريد ممن انتسب إلى الالتزام وتسنن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن ينظر إلى الأجيال القادمة نظرة أخرى لماذا يهتم أعداء الإسلام كهذا الساحر هذا الساحر الذي أراد أن يموت وقبل أن يموت أراد أن يترك بذرة لكفره وأراد أن يترك خليفة لكفره فطلب من الملك أن يرسل له غلاما لكي يعلمه السحر فما الذي تنظر إليه أنت في ولدك بعد موتك ما الذي ستترك أولادك عليه لا تكن همة هذا الساحر الكافر في كفره وفي نشر ضلالاته لا تكن همة هذا الرجل أكبر من همتك ولا أعلى من همتك كذلك قلنا بأنه ينبغي أن نهتم بالنشأ من صغره لا أن نهمل ولا أن نترك حتى إذا ما كبر الولد نريد بعد ذلك أن نقومه وأن يستقيم لنا على طاعة الله عز وجل فإن الولد يشب على ما عودته عليه منذ نعومة أصفاره كما قال القائل يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه كذلك أيضا قلنا بأن ملاده كذلك كله أن تنظر إلى شيخ مرب يربي لك ولدك إذا كنت لا تستطيع تربية ولدك على منهج الله عز وجل إذا كنت ليس عندك وقت لكي تعلم أولادك ولكي تحمل أولادك على الطاعات فعليك أن تبحث عن شيخ مرب تدفع إليه ولدك يربيه على كتاب الله جل وعلا يربيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو ملاك التربية الصحيحة لمن أراد ذلك وقفنا في هذا الحديث عندما عرضت للناس دابة وقطعت عليهم الطريق وخاف الناس منها وهذه الدابة كما قلنا بأن بعض العلماء قال بأنها أسد والمهم أنها دابة متوحشة إن قطعت, قطعت على الناس طريقهم الناس يقفون في ذعر وفي خوف فجاء الغلام الصغير جاء الغلام الصغير وبدأ هنا الاختبار وبدأ التنازع بين الحق والباطل الذي يجول في صدر هذا الغلام الذي يتلقى تعليم الكفر عن طريق الساحر ويتلقى تعليم التوحيد عن طريق الراهب وهو ما ذكرناه في اللقاء الماضي بعنوان الازدواجية في التلقي فكان رصيد الفطرة وكان رصيد التوحيد غالبا فأمسك الغلام بحجر ودع الله تبارك وتعالى أن يبصره بالصواب فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدب قال فرماها فقتلها فرماها لها ومضى الناس وهنا توقفنا قوله فرماها فقتلها بعد أن دع الله عز وجل أول فئدة نستفيدها هي صدق اللجء إلى الله جل وعلا ولا سيما في المهمات وفي الشدائد فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله جل وعلا وأن يعلم أن الفرج يعقبه أن الكرب يعقبه الفرج وأن العسر بعده يسر كما قال تعالى فإن مع إن مع العسر يسرى فإذا عرضت لك فتنة ولاحت لك شدة فافزع إلى الله تبارك وتعالى اقصد من أزم من كل شيء بيده من خزائن كل شيء بيده سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض اقصد الملك جل جلاله لن يخيب رجائك إذا قصدته فهذا الولد لما تحير في هذا الأمر فزع إلى الله ولجأ إلى الله تبارك وتعالى وهكذا المؤمن في الشدائد يعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى يجيب المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله فالجأ إلى الله في الشدائد كما فعل هذا الغلام ثقة ويقينا في الله جل وعلا وانظر إلى الموقف غلام صغير ضعيف البني غلام صغير ضعيف القوة ومع ذلك أمسك بحجر صغير ولكن ثقته في الله ويقينه في الله أكبر من كل هذه الأسباب فدع الله تبارك وتعالى موقنا في الإجابة وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون في الإجابة تدعو الله عز وجل وأنت على يقين بأن الله عز وجل وعدك بالإجابة فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالواجب على المؤمن في الشدائد وعند التحير في أمر من الأمور أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ولذلك شرع الله لنا صلاة الاستخار شرع الله لنا صلاة الاستخار إذا أقدمت على أمر وكنت في حيرة من أمرك هل هذا الأمر خير لك أم شر لك لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم أما نحن فنحن لا نعلم كما قال تعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فربما يتعلق قلب الإنسان بشيء يظنه خيرا له وهو في الحقيقة شر له وربما ينغلق قلب الإنسان من شيء ما ويظن أنه الشر ولكنه الخير كل الخير فإذا وقعت في حيرة من أمرك فافزع إلى الله وصل ركعتين وادعو الله تبارك وتعالى ادعو الله متوسلا إليه بأنه سبحانه وتعالى يعلم أنت لا تعلم بأنه يقدر وانت لا تقدر وأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى اللهم من كان في هذا الأمر وتسمي حاجتك إذا كان زواج أو صفر أو غير ذلك من الأمور إذا كان خيرا لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كان فيه شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث, حيث كان ثم به فإذن المسلم يلجأ إلى الله عز وجل في الشدائر يلجأ إلى الله عند الحيرة في أمر من الأمور ولكن قبل أن يلجأ إلى الله لا بد يكون موقنا في الله عز وجل وأن يكون صادق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى فهذه أول فائدة نستفيدها من دعاء الغلام الفائدة الثانية وهي الأخذ بالأسباب وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا فالغلام دعا ومع دعائه أخذ بحجر ورمى به الدب أخذ بحجر ورمى به الدب إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل أخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كذلك أيضا الفائدة الثالثة أن, أن الأسباب أن الذي يجري الأشياء على الحقيقة هو الله عز وجل وأن هذه الأسباب قد تؤثر وقد لا تؤثر فالدواء ليس هو الذي يشفي وإنما هو سبب للشفاء أما الشفاء فإنه بيد الله تبارك وتعالى الشفاء بيد الله ولذلك ترى المريض بنفس المرض تراه يطلق نفس الدواء ونفس العلاج فهذا مريض إذا طلق العلاج وأخذ الدواء فإنه يشفى بإذن الله ومريض بنفس المرض ويأخذ نفس الدواء ولكنه يأخذ الدواء فيموت لماذا؟ لأن الدواء سبب قد يؤثر وقد لا يؤثر فهذا الحجر الصغير لا يقتل أسدا حجر صغير لا يقتل أسدا ولكن بإذن بإذن الله جل وعلا ثم بدعاء هذا الغلام قتل, قتل هذه الدب إنما ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وكرامة من الله عز وجل لهذا الغلام ولذلك قال ربنا جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وما رميت إذ رميت ولكن الله رما والذي يتتبع ما حصل في غزوة أحد ما حصل في غزوة بدر يعلم ذلك علم اليقين أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر أولياءه وهو الذي يجري على أيديهم من الكرامات التي تثبتهم بها وتؤيدهم بها بنصر من الله تبارك وتعالى ففي هذا الحديث صدق اللجي الله عز وجل وفيه أيضا الأخذ بالأسباب لا ينفي التوكل وفيه اليقين في الله تبارك وتعالى وفيه أيضا إثبات كرامات إثبات كرامات الأولياء وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وكرامات الأولياء هي ما يجريه الله عز وجل من أمور خارقة على يد من شاء من عباده وهذه الكرامة تكون تثبيتا لهذا الولي وتكون أيضا تثبيتا للناس عند الفتن ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمي الله. بأن ظهور الكرامات كان بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم أكثر من ظهورها في عصر الصحابة لماذا؟ لأن الإيمان بعد عصر الصحابة وبعد القرون المفضلة يضعف الإيمان في قلوب الناس فقد يحتاج الناس إلى كرامات لتثبيت قلوبهم ولذلك ظهرت الكرامات بعد العصور المفضلة وبعد القرون المفضلة واكثر مما ظهرت في القرون المفضله اذا الكرامة التي يجريها الله عز وجل على ديوله بدون قصد منه بدون قصد منه وانما هي باذن الله تبارك وتعالى تثبيتا لهذا العبد وتثبيتا للناس في زمان الفتن ومما حصل في عصرنا ما حصل من كرامات في جهاد المجاهدين الأفغان ضد الاتحاد السوفيتي وغيره من القوى المحتلة عندما كان الرجل من هؤلاء يمسك بحفنة من الطراب ثم يتوكل على الله عز وجل ويسمي الله تبارك وتعالى ويلقي هذه الحفنة على دبابة فيفجرها بإذن الله تبارك وتعالى كذلك أيضا رائحة المسك التي ظهرت من دماء الشهداء كذلك أيضا بعد دفن الشهداء بعدة شهور أو ربما بعام كامل فعندما أخرجت أجسادهم بسبب سيل أو نحو ذلك وجدوا أن الأجساد كما هي وأن رائحة المسك لا زالت تفوح منها كل هذه الكرامات يجريها الله تبارك وتعالى لتثبيت عباده وبعض العلماء يفرق بين الكرامات والمعجزه يفرق بين الكرامة والمعجزه فما هو الفرق بين المعجزه وبين الكرامة ها من يعرف كل عبد قد طيب المعجزه تكون لمين للانبياء يبقى المعجزه هو امر خارق يجريه الله عز وجل على يد أنبيائه ورسله وتكون مقرون بالتحدي وبدعوى الرسالة معجزة كعصى موسى عليه السلام كإحياء عيسى عليه السلام للموت بإذن الله وكإبرائه للأكمة والأبرص بإذن الله وكتنبيئه ببعض الغيب وإخباره ببعض الغيب بإذن من الله عز وجل وبإطلاع الله عز وجل له عليه وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فهذه من المعجزات معجزة تجرى على يد نبي تكون مقرونة بالتحدي أي بالتحدي للكفار ومقرونة بدعوة رسالة إن هذا النبي يقول أنا نبي يقول أنا رسول والدليل على كون رسول أو على كون نبي أن الله يجري على يدي آية كذا وكذا كناقة صالحة عليه السلام فإذن المعجزة خصة بالأنبياء ومقرونة بالتحدي وبدعوة الرسالة أما الكرامة فإنها أمر خارق يجريه الله عز وجل على يد أوليائه وليس كل الأولياء يعني من الشرط أن طالما ولي لابد يحصل له كرام لا يجريها الله على يد بعض أولياء ومن هم أولياء الله هل هم اللي يدفنين في الأضرحة في الجوامع لا الأولياء كل مؤمن تقي فهو لله وليد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون يبقى هذا هو الولي مؤمن تقي فتجرى على يده كرامه ليست مقرونه طبعا بدعوه الرساله شو عتوفوا النبي عشان حصل امر خارق زي مثلا جريج العبد لما توضى وصل ركعتين وجاء إلى الغلام اللي لسه مولود وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي هذه كرامة, هذه كرامة. أيضا ما حصل, لهذا ما حصل لهذا الغلام لما قتل هذه الدب بهذا الحجر الصغير هذه كرامة من الكرامات لما أخبر الملك كيف يقتله أخبر الملك كيف يقتله فهذا أيضا كرامة إخباره بهذا الغيب كرامة فإذا الكرامة تكل الأولياء هناك شيء ثالث يتحدث عنه العلماء في هذا الباب وهو ما يجرى على أيدي الكهنة والصحرة برض امر خارق بيحصل على أيدي الكهنة والصحرة أحيانا أنت ليه واحد ساحر ممكن يطير في الهول يعمل أشياء يستغرب منها الناس هذه ليست كرامة وإنما هي مهانة هذه ليست كرامة وإنما هي مهانة طب كيف نعرف فنعرف باتباع الرجل للسنة باتباع الرجل للسنة يعني واحد مثلا ساحر أو كاهن الشيء شيء خارق شيء عجيب فنعرض هذا الرجل على الكتاب السنة ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى طروا اتباعه للسنة حتى طروا اتباعه للسنة يبقى الفرق من الكرامة التي تجرع لدي الأولياء أن صاحب الكرامة متبع للسنة فهي إكرام من الله إله أما الدجال الساحر الكاهن الذي تحمله الشياطين لتطيره في الهواء أو الذي تحمله الشياطين ليسير على الماء هذا ليست كرامة وإنما هي مهانة لأنها ما حصلت له إلا بعد أن أهان نفسه للجن وبعد أن تمكن منه الجن وبعد أن كفر بالله تبارك وتعالى إذن في هذا الجزء إثبات كرامات الأولياء طيب إذا ظهر أن فلانا وليا من أولياء الله فهل معنى ذلك أن يعبد من دون الله يعني الناس اللي بتروح الأضرحة ناس اللي بتروح للموالد وينشئون الموالد للأضرح ويطوفون حول الأضرح ويتمسحون بالأضرح ويطلبون المدد من الأموات بزعم بزعم أنه دول أوليه طيب هل معنى كونهم أولياء أن نعبدهم من دون الله عز وجل ليس كذلك ليس كذلك حتى لو كانوا أولياء فإن الولاية حقا هي التوحيد الولاية الحقيقية هي توحيد الله عز وجل لكن أن يشرك العبد بالله بزعم أن هذا ولي من الأولياء فهذا كفر بالله عز وجل وشرك بالله قال فرماها وقتلها ومضى الناس أيضا إذا جرت الكرامة على يد الولي فإنه ليس بمعصوم يعني مش معنى إن واحد حصل على يده كرامة إن هذا الشخص معصوم لأنه لا عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد مهما بلغ تقوى ومهما بلغت ولايته فإنه يخطئ ويصيل فإنه يخطئ ويصيل حتى لو أيد بكرامه حتى لو أيد بكرامة فإنه ليس بمعصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا فرماها فقتلها ومضى الناس طبعا أول ما حصل الكلام ده طبعا الناس كلها تعجبت بدأت وسيل إعلام تتكلم بدأت الناس كلها تتكلم عن الغلام وعن اللي حصل في هذا الموقف فالغلام ماذا صنعه فقال فأتى الراهب فأخبره, فأخبره فقال الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإذا ابتليت أو فإن ابتليت فلا تدل علي أول فإذا نستفيدها من هذا الحديث أو من هذا الجزء هي أن طالب العلم علاقته مع شيخه علاقة حميمة ليست علاقة درس وانتهاء درس وإنما ينبغي على الطالب أن يرجع إلى شيخه في مهماته وأموره لما يحصل لهذا الطالب أي شيء ينبغي عليه أن يرجع إلى شيخه وقد تحدثنا عن ذلك في حديث حنظلة لما قابل أبا بكر رضي الله عنهما وحكى له بأن بأنه يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي حتى إذا خرجنا فعفسنا الأزواج والضيعات فقال له, أو فقال له أبو بكر لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر فهكذا ينبغي على طلب العلم إن بمجرد أن يشعر بأي تغير بمجرد أن يشعر بأي شيء في حياته عليه أن يذهب إلى شيخه وأن يطلب النصيحة فهذا ما صنعه هذا الغلاب أول ما حصل اللي حصل أم على طول ذهب إلى الشيخ ذهب إلى الراهب وحكى له ما حصل انظر ماذا قال الراهب قال أيبني أنت اليوم أفضل مني أنت اليوم أفضل مني لم يحمله حسد ولا حقد ولا بغضاء لهذا الغلام لم يحمل ذلك في قلب لماذا؟ لأن الف... الفخر للطالب فخر لشيخ لأنه الصناعة شيخ فلما الغلام جاء حكى له الأمر قال له أنت, الآن أو أنت اليوم أفضل منه ما قال له أنت <تصفيق> أنت يا ابن يومين أو أنت لسه يا ابن عيل وأنا بألي كم سنة بأعبد ربنا لا لأن الصبق إلى الله ليس بالعمر ولا بالسن ولا بقدم الالتزام ربما ترى إنسانا قد التزم حديثا وقد قطع في العلم والدعوة والتقوى ما, لا يق... ما لم يقطعه من التزم من عشرات السنين ممكن واحد تقول له 20 سنة ملتزم وهو لم يقدم لدين الله شيء محلك سر بل بالعكس يتقهقر إلى الوراء يعني بعض الناس من الذين هم يعني قديم الالتزام تراه لم يبذل لدين الله شيئا بل ربما تراه هيكلا بدون بذل ممكن تليه شكل على الفاظ ورجع القهقر ممكن تليه وصلش الفاجة كنت ليه ما بيفتحش المصح هو بس شكل على الفاطش فليس الالتزام بالقدم ليس البذل للدين والدعوة بالسن عيل صغير غلام صغير ولكنه في أيام معدودة صار علما للدعوة بين الناس وبعد قليل سيدفع نفسه ثمنا ليمكن لدين الله في قلوب الناس هو لسه عيل صغير إذن ليس البذل وليس التقدم في الدين بسبب السن أو بسبب القدم في الالتزام وإنما يكون ذلك بما وقر في القلب وصدقته الأعمال فعلا هذا يقف على ما في هذا القلب القلب الذي فيه حرص على الدين قلب الذي فيه صدق في الالتزام هذا هو القلب الذي يتقدم بصاحبه قلب يتقدم بصاحبه هو القلب الصحيح السليم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الفتن على القلوب قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض شفت قلب تمكن الإيمان منه قلب صادق زي الصحرة صحرة فرعون الذين آمنوا فهددهم فرعون ولكنهم ثبتوا على إيمانه معنهم لسه ولد سوان في الالتزام لسه بألهم سوان أسلموا لله عز وجل لكن حاول فرعون أن يرهبهم فثبتوا على الإيمان ربما في المقابل ترى شخصا مضى على التزامه سنوات ولكن إذا حصرت له فتنة سرعان ما يترك الدين وواحد تاني لسه ملتزم مهما فعل به فإن قلبه أبيض كالصفر لا تضره فتنة ما دامت السنة والأرض ولذلك دائما أوصي نفسي وإخواني بتفقد القلوب تفقد القلوب قبل ما تغسل وشك وتسرح لحيتك وتشوف ثوبك القصير أريدك أن تتفقد ما في قلبك عند الفتن ما الذي سيحصل لقلبك عند الفتن هذا هو الذي ينبغي أن يتفقد فهذا غلام صغير حصل له ما حصل ومع ذلك ثبت ثبت وكان صادق القلب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله ها؟ يصدق إن تصدق الله أصدق ولذلك لو رأيت منتكسا اعلم أن الخلل كان في قلبه ليس في شكله حيانا كده تلاقيه واحد ملتزم وفجأة ترك الالتزام انت بقى تقعد تتسكر كده ده كان لبس الثوب القصير وكان السواك ومش عارف إيه الظاهر <تصفيق> الظاهر كان مستقيم لكن الخلل في قلبه الخلل كان في قلب انه لم يتفقد هذا القلب ولذلك قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبه شفت الأمر الامر يتوقف على ما في القلب يتوقف على ما في القلب ليس بضخامة اللاحية ليس بسنين لالتزام الطويلة لا ما في هذا القلب ولذلك هذا الغلام كان صادقا مع الله هذا الغلام كان حريصا على التمكين لدين الله والدليل على حرصه أن الملك لما حاول قتله في المرتين ونصره الله عز وجل على هؤلاء الأشرار فإنه رجع إلى الملك ما قالش فرصة في الدجلد فرصة أخلع لا رجع لماذا رجع؟ لأنه عنده هدف ما هو الهدف؟ هو التمكين لدين الله الهدف هو التمكين لدين الله حتى لو قتل حتى لو بذل نفسه في سبيل الله فإن الهدف أن, أن يعبد الناس الله جل وعلا فإذن هذا يدلنا على أنه ينبغي علينا أن نتفقد قلوبا من آن الآخر ابدأ اعمل صيانة للقلب ابدأ اعمل تجديد للإيمان في القلب دايما اوصي اخواني بالحرص على سماع عشدة الشيخ يعقوب احرص يا أخي فيه سلسلة سماع عجائب القلوب لماذا القلب كل كلام الشيخ يعقوب على القلوب حاول تسمعه, حاول تسمعه. دايما فيهم حضره يقول لك كيف حال قلوبكم مع الله فعل دي فعلا كلمة وسؤال نحتاجه جميع قلوبنا اخبرها ايه كيف حال قلبك في الصلاة؟ كيف حال قلبك مع القرآن؟ كيف حال قلبك في مجلس العلم الآن؟ كيف حال قلبك في خلوتك بينك وبين الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ لابد أن تتفقد هذا القلب وأن تتعاهد هذا القلب فهو دينم الحركة وهو وسيلة الثبات ان صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القلب فنستفيد هذه الفائدة كذلك أيضا نستفيد منها أنه ينبغي على الشيخ أن يكون عونا لتلميذه على التقدم في الخيرات لما تلاقي عندك طالب نجيب الطالب دي هو بدأ يدعو إلى الله الطالب دي بدأ يذكر الناس بالله بدأ يعطي دروس بدأ يتعلم وتقدم في العلم عليك أن تأخذ بها دي. أن تأخذ بهذا وأن تشجع على ذلك لأن الفخر به فخر لك فخر لك لما تقول أن هذا تلميذي أن هذا من طلبتي هذا فخر لك ولذلك هذا الراهب قال للغلام أنت اليوم أفضل مني وهذا ان دل فانما يدل على نقاء القلب وعلى صفاء القلب من الحسد من الحسد والحقد والبغضاء ونحو ذلك من الأمراض التي يبتلى بها العباد ابتلى بها العباد احيانا تجد بعض الدعاء قد يطعن بعضهم في بعض لما يرى واحد مثلا قد اقبل عليه الناس واثنى عليه الناس قد يطعن فيه نقول له إذا كنت صافي القلب حريصا على راية الإسلام حقا فانه لا يضر إذا رفعتها أنت أم رفعها أخوك وإن كان أصغر منك فهذا غلام صغير غلام صغير بدأ الناس تتكلم عنه بدأت الناس تقبل عليه وهيكون شافيه ديته أولي الناس فماذا فعل الراهب؟ سر بذلك سر بهذا الأمر وأخذ بيد الغلام لهذا الأمر وشجعه لهذا الأمر بهذه الكلمات فأنبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يفقه هذا جيد أن الدعوة إلى الله تتقدم بالقلوب الصافية والقلوب النقية أما أن يطعن بعضهم في بعض كحال للأسف بعض الجماعات على الساحة تراه لا هم له سوى الطعن في الشيخ فلاه والطعن في الشيخ فلاه ولحو ذلك من الكلمات وهذا هو الذي مزق الأم وفتت في عضوضها وضيع جهودها سدى وهمل إن للأسف الشديد إذا طعن اهل الحق بعضهم في بعض فمتى يتفرغون لمواجهة أهل الباطل متى إذا كان أهل الحق أعدين لبعضهم أعدين دين قد دي ودي يمسك لدي ودي استضل دي وهاكذا ولذلك قال تعالى ولا تنازع فتفشل وتذهب لحكم القوة لابد أن توفر لمواجهة الأعداء لا تسخر في هدم بعضنا بعض ولذلك نتعلم من هذا الراهب صفاء القلوب ولا سيمة للدعاة إلى الله ولطلبة العلم كذلك أيضا في هذا الجزء من الحديث قال وقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى وإنك ستبتلى توطين النفس على المكار الدنيا ضار ابتلاء الدنيا لا تصف لأحد الدنيا دار كذر وأنت تريدها صفوا من الأكدار الدنيا ابتلاء والابتلاء لا بد أن توطن نفسك عليه شو تقول له إيه؟ وإنك ستبتل الذي تصدر للدعوة الذي التزم بدين الله عز وجل نقول اعلم أنك ستبتل ناسة تصخر منك ناس هتئذيك يا بني اسمع إلى لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يبقى بعد الأمر بالمعروف بعد إقامة الصلاة اصبر على ما أصابك أنت ممكن أيام الباطل وأيام الضلال كنت فكرها مزهزه كنت تفكر ما فيش حد بيئزيك لا أنت أصلا كنت تؤذي نفسك لأنك تدس نفسك للنار هل هناك آذى أعظم من هذا الآذى إن واحد بيضمر في نفسه واحد بيضمر نفسه إذن أنت وأنت في طريق الضلال كنت مبتلى ولكنك كنت تؤذي نفسك بيدك وإن كان من حولك كانوا لا يواجهونك فيما أنت عليه ولكن إذا وقفت مع نفسك وقفة وجدت أن أكبر خسران يخسره هؤلاء الذين على الباطل أنهم يخسروا محبة أهل الحق لهم ويخسروا محبة الصالحين له وهذا للأسف لا يظهر لبعضهم إلا إذا مات إلا إذا مات لما يموت وينقطع عن الدنيا يتمنى بقى ساعتها أن حد جنبه يذكروا بلا إله إلا الله يتمنى أن حد يصلى عليه يدعوه يدعو له يدعو له فلا يجد ذلك لا يجد إلا أهل الفصق الذين كانوا معه لا يجل إلا هذه الصحبة السيئة فمن يدعو له بخير من يدعو له فيكتشف أنه كان في أعظم ابتلاع في أعظم ابتلاع أنه ابتلي بالبعد عن الصالحين أنه ابتلي بأن أذل نفسه في العصيان وابتعد عن دعاء الصالحين فإذا عندما تلتزم بدين الله اعلم أن هناك ابتلاء والابتلاء قد يقتل يبتل قد يبتلى بعض الناس في صحة قد يبتلى في ماله قد يبتلى في أحبابه قد يبتلى في دينه ويفتن في دينه قد يعذب بسبب الدين قد يضيق عليه بسبب الدين فلكن ينبغي عليه بل يجب أن يصبح زي حال الأخوات اللي التزمنا بالحجاب الأختها يما كانت متبرجة كانش حد عادي يكلمها تروح المدرسة زمهية عايزة تخرج في الشارع زمهية عايزة حدش يكلم فلما التزمت بالحجاب وجدت هذا القرار الآثم الذي يمنع المحجبة من دخول الامتحانات ويمنع المنتقبة من السكن في المدينة الجامعية نقول هذا ابتلاء هذا ابتلاف الدين لماذا؟ ليميز الله الخبيثة من الطي ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى, حتى يميز الخبيثة من الطي لابد أن يحصل تمييز للصف لابد أن يحصل تمحيص لأهل الإيمان حتى يخرج من بينهم الخبث يخرج أهل النفاق من بينهن لأن هناك فئة تندس في صفوف المؤمنين تخذل أهل الإيمان ناس ممكن تلاها للأسف ممكن تلايب صلت لكن تجي أنت تلتزم بشيء مثلا تلبس بنتك الحجاب النقاب مثلا فيؤمن للراجل تقول ليه للأسف بصلت أو تليه واحدة مثلاً بتصل ثم إلى البيت لأم البنت كده هيترضم الامتحان ومش هيدخلها الجامعة ومش هيجي لها عرسان ومش عارف إيه وتخذله تخذله فلكي يحصل التمييز بين هؤلاء وهؤلاء لابد يحصل اختبار لابد تحصل فتن لابد تحصل منح ومن الناس من يعبد الله على حرف يعبد الله حرف مهزوز قلبه مهزوذ يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به يعني طول ما العملا مزهزه معاه يفضل ماشي في الالتزام وإن أصابته فتنة أول ما يحصله ابتلاء تكه اختبار انقلب على وجه خسر الدنيا والآخر ذلك هو الخسران المبين وقال تعالى من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله شفت بعض الناس كده لما يفتن في دينه لما يبتلى في دينه ترى أول شيء يعمله أن يضحي بالدين هذا هو الخسران بعين أن تترك الدين من أجل المخلوق لن ينفعك المخلوق في شيء لن ينفعك المخلوق في شيء فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه شفت إن ممكن واحد مراته تصد عن الدين ممكن واحد ولاد يصد عن الدين طيب هل هل شيء هل سينفعونه في شيء لن ينفعوك في شيء لن ينفعوك في شيء فاستمسك بالذي يوحي إليك استمسك بهذا الدين هذا هو شرفه هذا لحمك ودمه حتى وإن وذيت في سبيل الله فإن الذي خالط الإيمان بشاشة قلبه لو قطع قطعا في سبيل الله لا هذا العذاب هذا العذاب ينزل على قلبه يشعر فيه بلذب يشعر فيه بلذب لما جاء خباب بن الأرط رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ لا تستنصر لنا أما بلغك ما نزل بنا الكفار بيعبلوا فينا بيئزونا بسبب الدين بيعزبونا بسبب الدين بيحربونا بسبب التمسك بالدين فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له في الأرض ثم يوضع في هذه الحفرة ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق نصفين ولا يثنيه ذلك عن دينه شيئا ولكنكم قوم تستعجلون من منا فعل به ذلك؟ من منا؟ شو الشق بالمنشاة؟ من منا حفرت له الحفرة في الأرض؟ من منا قطع لحمه قطعة, قطعة ومشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه من منا فعل به ذلك للأسف بعض الناس يترك الالتزام مع أول فتن معروض عليه عمل والعمل ده إزوفي عشان لحيته تراه بدلا من أن يصبر ويعلم أن الرزق لا ينال إلا بطاعة الله تراه يضحي بلحيته وتراه يتنازل عن دينه وعن الثوابت إذا فتنت في حجابها لامتحان إما تضطرد لإما تمتحن وتخلع النقاة فطراها للأسف تضحي بالنقاة هذا هو الخسران بعينه أن نأكل الدنيا بديننا وأن نأخذ الدنيا وأن نرقع دنيانا بتمزيق ديننا هذا هو الخسران بعينه الدنيا لن تدوم لك الدنيا لن تدوم لك وستتحصر أشد الحصرة بعد ذلك ولذلك قال ربنا جل وعلا مبينا سر الابتلاء ليه لابد يحصل ابتلاء لماذا الابتلاء سنة كونية قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الكاذبين وفي نفس الصورة أيضا في العنكبوت ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين يبقى من أسباب أو من أسرار لابتلاء هي ليميز الله الخبيث من الطي عشان الصادق يظهر الصادق في إيمانه الذي خالطت الذي خالط الإيمان بشاشة قلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان شوف حلاوة الإيمان متى تستقر في قلبك بثلاثة أمور أن يكون الله ورسوله أحب إليه من مسوهم إن انت تقدم أوامر الله على كل أحد إن انت تقدم رضى الله على رضى أي أحد حتى لو كان رضا أبيك وأمك تقدم مرضات الله عز وجل لا يكون في قلبك سوى محبة الله ورسوله ساعتها فعلا تشعر بحلاوة الإيمان ساعتها تنظر إلى كل شيء على أنه صغير أمام عظمة الله جل وعلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله انظر وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار لما تعد كده مع نفسك بعد ما تطلع من صلاة العشاء وبعد ما تطلع من درس علمي الذي أنت كنت تعد فيه وتفتكر أيام المرار أيام, ما كنت, أيام كنت ما تصليش أيام كنت بعيدا عن مجالس العلم أيام أعدتك على الأهاوي أيام خلوتك بالمعاصي أمام النت وأمام الفضائيات وانت بتعصى ربنا لما تفتكر أيام المرار التي ابتعدت فيها عن الله ساعتها تبكي تبكي حياء من الله أنه سطرك وأنعم عليك وأنه هداك وأخذ بيدك بعد طول عصيانك وبعد طول تمردك على الله جل وعلا سأت صدقني لن تترك مجلس علم ولن تترك صلاة جماعة ولو فاتك مجلس علم أو صلاة جماعة أو فاتك ورد قرآن تكاد تب ندما على هذا الذي فاتك مع أنه قد لا يكون واجبا وقد يكون مستحبا ولكن لما خالط الإيمان بشاشة قلبك ولما زقت أيام الحرمان وأيام البعد عن الله ثم زقت أيام القرب من الله والأنس بالله فقرنت بين هذا وذاك تكرى أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه كما تكرى أن تقذف في النار إذن تعلموا من هذا أن سنة الابتلاء لا بد منها وأنك ستبتلى فوطن نفسك على ذلك واثبت على الحق وتمسك بما أنت عليه واعلم أن رضى الناس غاية لا تدرك اعلم أن رضى الناس غاية لا تدرك لا يستطيع أحد أن يرضي جميع الناس فليكن همك في رضا الله وإذا رضي الله عنك فإن القلوب تحبك وتالفك كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم اذا حب الله عبدا نادى جبريل ان يحب فلانا فاحبه ثم ينادي جبريل في اهل الأرض ان الله في اهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ثم يوضع له القبول في الارض و تقول الله عز وجل ان الذين امنوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا اي موده في قلوب الصالحين من عباده نسال الله أن يرزقنا واياكم ايمانا يخالط بشاشه قلوبنا وان يرزق يرزقنا واياكم الثبات على دينه انه لذلك والقادر عليه إذن إنك ستبتلى فوطن نفسك على البلاء فإن ابتليت فلا تدل علي في هذا الكلام قد يظن بعض الناس أن في قول الراهب إذا ابتليت فلا تدل علي أنه بذلك يبتعد عن الابتلاء وأنه بذلك يتمصل من الشرف لكن الحقيقة ليست كذلك هل معنى ذلك أن الرجل جبان قال له يا ابن لو عذبك أو حصل لك هذا اوعد جيب سيرتي إبقى رجل جبان لا رجل عايز يخلع لا وإنما يريد أن لا يطلب البلاء وأن يستعجل البلاء فرق بين الصبر على الابتلاء وطلب البلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا ها؟ نقاء العدو ما تطلبش الابتلاء ما تطلبش البلاء لأن بعض الناس قد يعرض نفسه للفتن بدعوة أنه سيثبت تقول يا أخي لا تفعل ذلك هذا يضر هذا يضر لا تتعجل الابتلاء فيقول لا أنا لو حصل إيه أني ثابت فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا إذا لقيتموهم فاصبروا يبقى لا تتمنى لقاء العدو وليس معنى هذا أن تترك الواجبات من أجل الناس يجد واحد مثلا يريد أن يلتزم بالسنن. يريد أن يلتزم بالواجبات يريد أن يلتحش وخيف طب يا أخي انت خيفين يخيف بالمخلوق المخلوق لا يملك لك رزقا ولا موتا ولا نشورا ولا حياة لماذا تخاف من المخلوق وهذا خوف شركي أن تترك الواجبات من أجل الناس وإنما عليك أن تلتزم بالطاعة وإذا خوفت فليكن قولك كما قال أهل الإيمان قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليكن شعاره الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكين حاضر <تصفيق> فهذا وشعارك هذا شعارك عند الابتلاء أن تقول حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيه اعلم أنه لن يجرى عليك شيء إلا بقدر الله جل وعلا اعلم أنه لن يجرى عليك شيء لن يصيبك شيء إلا بإذن الله لن يصيبك شيء إلا بإذن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصهر إذن هذا أمر مفروغ منه فهذا الراهب ليس معنى كلامي أنه يتنصل من المسؤولي أو أنه جبال يريد أن يفلت من الابتلاء وإنما أراد أن لا يستعجل الابتلاء أراد أن ألا يستعجل الابتلاء كذلك أيضا في هذا الجزء أن أحيانا <تصفيق> أحياناً قد يحتاج أهل الإسلام أن يكتموا بعض أمورهم فكتمان بعض الأمور جائز عند الحاجة ولكن لنعلم جميعاً أن الأصل هو الجهر بالدعوة الأصل الجهر بالدعوة لأن في ناس فكرة معنى الكلام أن الوحيد يشتغل في السرديب لا وإنما معنى هذا الكلام أن هناك قد تكون هناك مصلحة في كتمان الإيمان وقال رجل مؤمن من آل فرعون ها يكتم إيمانه طب هو فضل كتم إيمانه واللجاء الوقت الذي يصدر فيه الإيمان لابد أن يأتي الوقت ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة تسمى بمرحلة الدعوة السرية ولكن هل ظل في سرية تمة طول عمر الدعوة؟ أبداً. أبدا لكن هناك مرحلة هذه المرحلة قد يكون هناك بطش من الطغاة والظلم كحال بعض البلدان بعض البلدان التي سيطر عليها العلمانيون فإنهم يضربون بيد من حديد على كل من يظهر شعير من شعيرة الإسلام فأحيانا على حسب الحاجة وعلى حسب الضرورة وعلى حسب المصلحة يكون هذا ولا يكون إلا بالرجوع إلى العلماء الراصخين في العلم يعني دي برضو ما يقدروش شوية عياد إن عيل يتكلم في مسألة الدعوة السرية والدعوة الجهرية والكلام ده لا هذا يحتاج إلى راصخين في العلم إلى عالم يقول متى يجهر بالدعوة ومتى يصر بالدعوة ما هي المصلحة في هذا الأمر لكن نقول أن الأصل المتفق عليه هو الجهر بالدعوة لأننا ليس عندنا ما نخفيه ليس عندنا ما نخفيه وليس عندنا ما نداهل من أجله ما نكسبش ود الظلم والطغاة على حساب ديننا ولذلك من الأمور الجميلة التي يعني أعجبتني ان أول محاضرة للدكتور حازم شمان بعنوان نعم جيش محمد سوف يعود لأن كان من أسباب إغلاق قناة الرحمة أن الدكتور حازم شمان كان له محاضرة بتتكلم عن غزوة خيب فالجمع اليهود أخذوا المحاضراتية وترجموها للفرنسيين وعلى ضوء هذا الكلام استصدروا قرار بإغلاق قناة الرحمة طيب نيجي بقى عشان قناة الرحمة ما تتقفلش نقول ان احنا للأسف يعني الكلام ده حصل من بعض للأسف اللي للناس اللي بتكلهم في الدعوة بقول لك نحن لا نكره اليهودي لأنه يهودي وما البد ليه؟ ما نكرهش يهوي لأنه يهودي أما نكرهه ليه يعني؟ أكره عاش اسمه زيهن أكرهه إيه ذا في دين الله نحن نكره اليهودي لأنه يهودي لأنه عدو لله نكره اليهودي لأنه يكفر بالله ورسوله نكره اليهودي لأنه يهود ونكره النصراني لأنه كافر بالله عز وجل لأنه يقول قولا يناقد كلام ربنا ولأن الله كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث لكن أن نقول نحن لا نكره اليهود لإنه يهود ولا نكره النصر إلا نصران ولكن نكره من يكرهنا لكن لو اليهود ألن بحب المسلمين ولو نصر أنه بحب المسلمين نحن برضو بنحب النصران ونتسامح معه. معه لأن الله أمرنا بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه ما تفسطه إليه والنصارى أو اليهود ما وجدوا إكراما كإكرام المسلمين له ولذلك كان إسلام أهل مصر جميع عن بكرة به ليه؟ لأن وجدوا الإسلام مخلص مخلص من الظلم والاضطهاد الذي كانوا فيه من بني جلدته فوجد المسلم مخلص لهم من هذا الظلم ونحن بفضل الله عز وجل تاريخ المسلمين طريق نظيف نظيف ليس فيه ما نخجل منه ليس فيه ما نخجل منه أما هؤلاء تاريخون دموي تاريخهم عاق عليهم فحتى لا تغلق قناة نبدأ نتكلم بها بطريقة فطفاضة ونزوب الولاء والبراء لا نحن على خط نعلمه جيدا وهو أن الولاء لله ورسوله ولكل من والى الله ورسوله وأن العداء لكل من عاد الله ورسوله هذا هو ديننا والولاء والبراء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض إن الله ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فطرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصبحنا دائرة فنحن لا ندين في دين الله ليس عندنا ما نخفيه نتكلم في النور نتكلم بكلام ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم الراصخين في العلم وليس عندنا ما نخفيه الحق عندنا ما دل عليه كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أن الإنسان الأصل أن يجهر, أصل أن يجهر بدعوته لكن احيانا في بعض الأماكن يحتاج الأمر إلى كتمان بعض الأمور للتمكين لدين الله سبحانه وتعالى وهذا يكون بالرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم فهم الذين يقدرون المصلحة والمفسدة وهم الذين يقدرون هذه الأمور كذلك أيضا المؤمن لا يتعجل لابتلاء ولا يتمنى لقاء العدو ولكنه يصبر ويحتسب إذا حصل لقاء العدو أيضا وفيه فئدة أن بعض الناس يعني ذكرنا هنا قصة الرجل الإسرائيلي المشاغب الغويل المبين في قصة موسى عليه السلام الذي أفشى سر موسى عليه السلام طبعا نعرف لما موسى عليه السلام دخل المدينة فوجد رجلين يقتتلان رجل من بني إسرائيل ورجل آخر من شيعة فرعون فموسى عليه السلام وكذا هذا الرجل فقتله ولم يدري أحد بهذا الأمر ففي اليوم الثاني الراجل ده كان راجل مشاغب بقى يعني زي كل كان ماشي يعني ايه لما وجد بقى ان له حمايه فمشى بقى يبرطع بقى مش هيضرب بقى في اللي هو عايزه فالراجل برده ماشي امام عامل شكله ثاني فالمهم فحصل ما حصل فموسى عليه السلام يعاتب هذا الرجل ويقول انك غوي مبين و الى اخره فقال الرجل واهم موسى بالراجل الاخر اللي هو من شعة فرعاو لكي يدفع نظر الصفة ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يفتك به فأم إليه قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلته نفسا بالأمس طيب أنت محد شرف الكلام أنت رايح هو بقى الله رايح أزاع هذا الأمر كان سبب هذا الابتلاء لموسى عليه السلام ففي ناس كده, في ناس كده. بعض الناس عندهم يعني لا أقول قلة فقه بل للأسف قد لا يكون عديم الفقه في التعامل مع بعض الأمور وفي تهييج الناس عليه يعني بعض الناس لما يلتزم للأسف تجد غشيم في عرض الالتزام على الناس عنده غشم في عرض الالتزام على الناس قد يكون لسه يعني ابن يومين في الالتزام واصبح عنده بقى ايه كان معاه حلال وحرام كل حاجه حرام يحرم على الناس عيشتها يكره اهله في الدين ويكره قرايبه في الدين فامثال هؤلاء يضر الدعوه ولذلك اقول لاي اخ التزم انت بقى مطلوب ان انت لا تتكلم ودبقى من كتمان الدعوة إن أنت لا تتكلم في حالة ولا في حرام إلا إذا تعلمت وحفظت النصوص الشرعية لكن أي شيء عندك بقى حرام بدون دليل, بدون دليل هذا يضر الدعوة إلى الله عز وجل هذا ينفر الناس منك فهذا أنبئ عليه لأن للأسف الشديد بعض الناس كما قلت عنده غش في التعام وأنا يعني هنا أنبه أيضا على مسألة وهي بعض إخواننا برضو في مسألة طبع الورق بعض الإخوة بيجي وضع ورق مبقاش عنده فق في تصوير الأوراق يوم رايح كده جايب أي حاجة ورقة أو من عن نتة أو لها في الشارع أو جايبها من واحد صاحبه ويوم رايح مصورة مش عايير كم نسخة ورق وكان في يوم من الأيام توزيع ورقة سيكون سبب في وقف هذه الدروس بسبب يعني أخ الأسف ما عندهش فقه فرح جاب ورقة ليس لها زمام ولا خطام وصورها وزع فلما بعض الجات ميسيكيتو طبعا هذا خطأ هذا خطأ انت عايز تعلم الناس العلم او كلام ده في الان مطويات مطبوعة لها دور نشره الكلام ده بحيث لا تدخل نفسك في مسئولية انت الوقت تجيب لي ورقة زي مثلا الورقة اللي ما دي بس دي مش ورقة يعني دي ورقة يعني صوفية باطلة لكن يعني ورقة زي دي اوه شوات ورقة اوه اقول لك كل ادعية بقى مش عارف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اعمل كذا ويا رب اعمل كذا بيقول لك قال العارف بالله الشيخ ابو المواهب الشاذلي رضي الله عنه وارضاه رايت النبي صلى الله عليه وسلم في في المنام فقبل فمي راع يتلقى قبل يعني كده في في فمي مع ان زي يعني حتى يعني حتى الكلام ده مكروه لكن هو في المنام بقى وقبله في فمه طب ليه قال له أقبل هذا الفم الذي يصلي عليه الفا بالنهار وانفا بالليل دي العارفه الشاذ ايه في العارف بقى عبد المقصود العارف بالله الشيخ عبد المقصود سالم ما اعرفش دي مين يعني فبقول لك برده جاء النبي في المنام وصلى وبرده قبل فمه ما بقبلش فم غير الناس دي بس يعني يعني اللي كانوا على عاده مش لا دون ما يعني حدش نال الشرف ده لكن الجماعه اللي عارفين بالله دول كلهم تقبل فمه أقبل هذا الفم الذي يصلي عليه ألفا في الصباح وألفا في المساء يقول لك بقى كتاب أنوار الحق دي يعني ظلمات بعضها مش أنوار في وقعاته مشانوار الحق المهم الشاهد ورقة زيدة فيه ناس بقى تجيب ورقة وتصور فبعض الإخوة للأسف بيصور ورق ويوزع على الناس فقد يضر الدعوة ولا يفيده يضر الدعوة ولا يفيده فأنا أتمنى من الإخوة ان يكون عندهم فقه ويرجعوا إلى العلماء لما تيجي عايز تصور وراء عايز تعمل أي شيء ارجع للعالم يا أخي ارجع واسأل لكن الحماس الغير منضبط هذا يضر ولا ينفع الحماس الغير منضبط يضر ولا ينفع وكان الحماس في وقت من الأوقات هو أضر ضرر على الدعوة إلى الله أيام الجماعات المسلحة أيام التكفير والجماعة الإسلامية والكلام دي أليست هذه أكبر محنة في تاريخ الدعوة إلى الله؟ ناس دولت مش كان هما العقبة الأساسية في التمكين لدين الله؟ ولما حصل المراجعات التي حصلت للجماعة الإسلامية والجماعة التكفير وغيرها ما الذي حصل بعد ذلك؟ ممكن للدعوة بإذن الله تبارك وتعالى بدأ يتمكن للدعوة في المساجد كلام ده كانش موجود؟ بدأ يتمكن للدعوة في القناة الفضائية الكلام ده كانش موجود ولا كنا نحلم بيه حتى بسبب ان كانت في حرب شرسة على الدعوة بسبب هؤلاء المحسوبين ان هم حارصين على الدعوة وحارصين على الدين فالشاهد من الكلام ان الحماس الغير منضبط هذا يضر الدعوة ولا يفيدها في شيء ولذلك يعني من يعني من الناس اللي فعلا الواحد بييقين لهم كل احترام الشيخ محمد حسان حفظه الله رجل يعرف متى يتكلم ومتى يسكت واعلم انه متى تكلم كيف يتكلم وهذا المطلوب مطلوب ان الانسان ما يهيكش الناس عليه ويقول بالحق واقول واكرر ذلك ان ليس معنى الكلام انه داهن لا الحق ابلج لا نداهل حق أبلد الصواب صواب والخطأ خطأ لكن هناك كلام هذا الكلام هناك كلام يثير الآخر وهناك نفس الكلام ولكنه يخرج بدون إثار للآخر فالشاهد أن هذه فإذا نستفيدها من قول الراهب إن ابتليت فلا تدل عليه آخر جزء نختم به وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من من سائر الهدواء ودي من جملة الكرامات أن من الكرامات التي أعطاه الله لهذا الغلام أنه يشفي الناس بإذن الله أنه يشفي الناس بإذن الله يعني يبرئ هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى إذا دع الله لهم بالشفاء وذلك لما قال له جليس الملك يعني كل هذا أو كل هذا لك أجمع إن أنت شفيتني قال إني لأشفي أحد إنما يشفي له تعالى فالغلام مجرد سبب أنه يدعو الله عز وجل فيشفي الناس فكانوا يداوي الناس من الأكمة والأبرص وسائر الأدوى وهنا مسألة التداوي تكلمنا عنها وهي أن استعمال التداوي مستحب استعمال التداوي مستحب وأن الإنسان إذا كمل يقينه في الله عز وجل وطرك التداوي ثقة في الله ودع الله عز وجل أن يكشف عنه هذا الكرب وهذا المرض ولم يتداوى بالعقاقير فإن هذا ليس بآثم وإنما ترك المستحب والدليل على هذا حديث المراه السوداء التي كانت تسرع المراه السوداء التي كانت تسرع فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امراه اسرع فادعوا الله ان يشفيني قال ان شئتي دعوت الله لك وان شئت صبرتي ولك الجنه شئت صبرت ولك الجنه فقالت اصبر ولكني اتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعوا الله لها ألا تتكشف فهذا الحديث استدل به من قال باستحباب التداوي وعدم وجوبه واضح الكلام؟ لأن لا يخفو عنك أن العقاقير الطبية كل عقار له أثر جانبه صح؟ يعني الأدوية التي موجودة الآن هذه الأدوية تفيد وأيضا تضر فواحد ابتلي بمرض قال لك أنا مش متعود أخذ عيلا أنا بشرب لي شوات مش عارف يا لامون على شوات مش عارف يا على مش عارف شوات حبة البركة على شوات كذا الحمد لله ربنا بيكشف عنه جيش واحد بيقول له الحرام عليك وما ربنا خلاه يطب بليه يا أخي ماشي هو ماشي إذا ذهب إلى الأطباء لا بأس لكن إذا لم يذهب ليس بآسف إلا في حالة واحدة قال عنها الشيخ ابن عثمين رحمه الله وهي حالة الهلاك المتحقق حالة الهلاك المتحقق يعني إيه واحد عنده الزيدة ورمي وملتهب ورح للدكاترة يروح لديه لدي قال له لابد لو ما شلتش الزيدة هيحصل انفجار وتسم فدي شيء متحقق باتفاق الأطباء فالشيء نسأل لك لا دي يجب عليه أن يتداوئ بخلاف الشيء الظني الشيء الظني يعني إيه أنت رحت للدكتور وأنا عطيك علاج العلاج ده قد يؤثر وقد لا يؤثر, لا يؤثر. زيك ساعات بتأخذ الرشدة والشوضاء وتروح ما يحصل لك شيئا ولا إي حاج ولا تستفيد منها شيئا تروح للدكتور تاني ويقول لك سواك من الكلام ده كله خد بس الحبيتين ده أمة وتبقى زي الفل وفعل بعد ما جدت رشوتة وش وظهر ما استفدتش بقى حاجة وواحد تاني يعطيك مثلا حباية ربنا نافعك به فإذا دي شيء ظني دي شيء يبقى فيه فرق بين الشيء الظني والشيء المتحقق فالشيء الظني يستحب التداوي أو جائز التداوي أما الشيء المتحقق فعند ذلك على رأي الشيخ المعسلمين أن هذا يجب التداوي فيه ولكن لو ترك التداوي توكلا على الله في الشيء الظني فإن هذا يحمد للشخص ولا يعنى فيه وأيضا عندنا دليل آخر حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون بشوف دولت لقوة يقينهم وتوكلهم في الله عز وجل فإنهم تركوا هذه الأسباب ثقة في الله فكان المكافأة لهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب فهنا مسألة التداوي ذكرنا يعني الحكم فيها واختلاف العلاف فيه أيضا يدخل في هذا الباب إيقاف النزيف إن برضو من الأشياء الواجبة التداوي النزيف واحد مثلا عنده نزيف وهذا النزيف سيؤدي إلى الموت وهناك علاج يؤدي إلى, تؤدي إلى وقف النزيف فما يجيش بها واحد يترك هذا التداوي ليه؟ لأن هذا سيؤدي إلى الإضرار بنفسه وإلى الموت فعند ذلك يقول الشيء لعبن عسيمين بوجوب التداوي هنا أيضا في هذا الجزء طرب الدعاء من الصالحين أن هذا مشروع أن هذا مشروع وتركه أفضل يجوز طرب الدعاء من الصالحين إن هذا الغلام الناس بتجيله الرجل المريض يجيله وهو يضعي ربنا إن ربنا يشفي هذا المريض المرأة السوداء طربت الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بس الكلام ده حال حياته ولا بعد موته حال حياته ما يجيش واحد بقى يروح يتمسح في ضرح من الأضرحة يقول له يا شيخ فلان يعني إيه, إيه أنت نفسك طويل اعمل لي كذا وكذا عند ربنا وفي بعض رجاء يقول لك إيه يروح يقول له الولي يقول له يا سيدي فلان سوء تعليك ربنا سوء تعليك ربنا لما ربنا بقى الوسطى حوز بالله شوف الكفر يؤدي لإيه شوف الشرك يؤدي لإيه يعني وصلت به يعني البجاحة إلى هذا الأمر فطلب الدعاء من الصالح وهو حي أنت أحيانا تتوسل في واحد الصالح تقول له دعي لي دعي لي بالزرية الصالحة دعي لي إن ربني يهدي أولادي دعي لي بكذا هذا جائز لا بأس به وإن كان الأفضل أن تدعو لنفسك هذا هو الأفضل لكن طلب الدعاء من الصالحين جائز طيب نقف عند هذا القدر نقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فسمع, فسمع جليس للملك كان قد عميا فأتاه أيات الغلام بهدايا كثيرة فقال ماها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال إني لا يشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه وهذا الجزء فيه صراحة فويت كثير جدا للدعاة فهوية كثيرة جدا في مسألة يعني التعلق بالدنيا والكلام عن أمور الدنيا ويتعلق قلوب الناس بالدنيا وحال أهل الغنى إن فاكرين ان يشتري كل حاجة بالفلوس الناس, الناس لأسف فاكرين أن تشتري كل حاجة بالفلوس حتى الدعاء إلى الله فاكرين هو ممكن يشتري بالفلوس فالمسائل دي كلها مسائل مهمة وهي نتكلم عنها بإذن الله في اللقاء القادم اكتفي بهذا القدر الورقة كما قلنا الورقة المرسلة اللي دي كل دي ورق باطل ورق صوفي لا يجوز القراءة فيه لأن فيه توسل بالشركيات وفيه توسل مبتدع وهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة التبرع بالدم المشروع اللي احنا قلناه بلكده ان الاخوة الافاضل اللي عندهم استعداد أن يكون عوناً لإخوانه من المرضى حياناً الناس بتيجي تحتاج إلى نقل دم وطبعاً بيقعد يلف ممكن ما يلقيش تبرع بالدم ممكن يضطر يروح يشتري الدم بمئة جنيه ونحن ذا لا يجوز أصلاً شراء الدم ولا بيع الدم لا يجوز أصلاً بيع الدم ولا شراء الدم وهذا باتفاق العلماء لكن عند الاضطرار يعني يفرض واحد مش حد يتبرع بالدم واضطر غصبا عنه يشتري فنقول الاسم ليس عليك الاسم على من باعك هذا الدم لكن الأصل في الدم أن يكون مبزولا بالتبرع وليس بالمال, وليس بالمال وهذا يعني لا أعلم أحدا من أهل العلم اختلف في هذه المسألة فإحنا قلنا في مشروع أن الإخوة اللي عندهم استفاعل التبرع بالدم وديت تدخل في الصدقة الجارية وفي إحياء الموت يعني إحياء الموؤودة من أحياها فكأنما, فكأنما أحيا الناس جميعا فدي تدخل في إعانة المسلم لأخي المسلم فأنت تسجل اسمك مع إخواننا المسكين الضفتر الأخ محمود جابر أو الأخ صبري عثمان وتبقى جاهز للتبر بالشيء للأسف بعض الإخوة يتنصلوا من هذا الأمر يعني بعض الإخوة للأسف يعني أحسن جدا لما ليبتوع الأرياف يعني أخ من إخواننا من اللطرش الإخوة اتصر عليها عشان يتبرع بالدام الأخ يجي من اللطرش قال له أنا جاي لك أوتو فعلا جاي ورح تبرع بالدام وقال الأخ في شربيل للأسف كسلان يعني عادي يعني طب أنت كاتب اسمك ليه أنت لماذا تكتب اسمك طرم أن أنت فعلا يعني كاتب الاسم يعني ظرا للرماط في العيون أنت كاتب سد خاني لا سد خاني يبقى مع نفسك. طالما أنت عايز تفزل لا, لا الدين ولا الدنيا خليك يا عمي مع نفسك فأنا أرجو من الإخوة الأفضل اللي عنده فعلا جدية يت... يساهم مع إخوانه يفعل ذلك وبدون مشقة عليه يعني برضو الناس اللي تطلب تبرع بالدم مش جاي كده يعني بياخد ناس قاعدة في الشارع قاعدين كده يدهم مفتحها يعني أخدش عام شواء الدم لا اعرف برضو الناس ده عندها مصالح ان الناس دي لابد تكريمها ومش معنى تكريمها ان انت ادي لها حاجة لان لها جوز أصلا اعطاء نظير للتبرع يعني لو واحد تبرع بالدم ولا واحد بيديله كده مثلا فلوس ولا حاجه ده حرام لا جزء لا جزء قبول لكن لو اعطاه الدكتور بتاع اسمه كيس عصير بيستا وعصير قصب وكده هذا لا باس لان هذا ليس ثمنا وانما هذا علاج يعني لان الدكاتره بيقول لك اللي تبرع بالدم عشان يعني بين بيرفع الضغط مش بيعمل ايه المهم يعني ان لا بد ياكل شيء سكري فهم يدروا ساعات عصير أصب ساعات بتاع بيست فذا الأخ ما تحركش أنه يقباله إذا أخ ورعا رفض ما فيش مشكلة لا بأس بهذا لا يرفضه. لكن إذا قابله لا بأس الشاهد اللي عايز برضو وصله أن أنت مش معنى أن يبنوا لك تبرع بالدم يعني أن كل أسبوع ولا كل شهر لا احنا عايزين عشر عشرين في كل فصيل بحيث أن الواحد يتبرع في السنة مرة واحدة بس مرة واحدة بس في السنة فأرجو من إخواني أنهم يساهموا في هذا المشروع وهذا مشروع جيد ويؤدي كما قلت إلى الكثير من الخير للمسلمين والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي أكتفي بهذا القدر ونلقاكم إن شاء الله يوم السلسل القادم في مسجد قباء مع درس جديد من دروسي التفسير وأذكر بأن الجمعة القادمة أيضا نعتذر عن الدرس قبل المغرب ودرس الرياض الصلحين كما هو بإذن الله الدرس يبدأ من المغرب اما درس الفقه متوقف الإسبوع القادم أيضا وإن شاء الله لعلنا نستأنفه في الإسبوع بعد القادم ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم هذه المجالس وان يرزق نهايكم العمل بما نقول نسمع إن أولي ذلك عليه علي وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته